سؤال ل الله ا م إليكم هذا س عبر ا ل ش ب ك ة يقول السائل من الجزائر السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته فضيله شيخ ما حكم التعامل مع إ م ا م مسجد يعلن محاربته للمنهج السلفي واهله أ ه ه ل ل أخشى أ ن يجه ل م ن ج السلفي إذا كان يؤمن و ج و ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة وتحريم ع ب ا د ة غير الله و ي ت ب ر ع من الشرك ويحل ما احل الله ورسوله فاذا كان قد لبث عليه بان ا ل س ل ف ي ة شيء كذا وكذا فليعذر ف إ ل ا ف إ ن ك ل م ة السلف و ا ل س ل ف ي ة يعني ما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم والتابعون التابعون لهم بحق فهؤلاء هو السلف اذا قال حدث انني سلفي ليس معنى انه له مذهب خاص لا وانما هو في عقيدته وسلوكه يتبع منهج الصحابه رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم من ا ل ا ئ م ة الاربعه والصادقين في ا ل م ت ا ب ع ة فان كثيرا من العمور السيئه انما طرات بعد انقراض ا ل ا ئ م ة الاربعه الذين اخرهم احمد بن حنبل لمتى سنه او س ن ة مائتين واحد واربعين من الهجره ا ل ف ت ر ة هي تقريبا ف ت ر ة القرون التي شهد لها رسول الله ب أ ن ه ا خير القرون و ل م ي وجد في تلك الفترات هذا المخالفات لكن كان الخير هو ا ل أ ع م ل م تكن هناك أ ش ع ر ي ة ولا ما تريد ي ي و إ ن م ا كان الناس جميعا من علمائهم إ ن م ا على ما كان عليه الصحابه ومن اول ما ه ر من المخالفات ب د ع ة ا ل م ع ت ز ل ة ثم ت أ ي ر ت الامور من جانب تلطف بسيط ومن جانب ان جروح سيئ هذا ل ماذا م م ا يقصد ا ل س ل ف ي ة التي ي ت ب ر ع منها هل ي ت ب ر ع م ما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة وما كان عليه التابعون ا م ت ا ل سيد بن المسيب وعمر بن الزغير وعمر بن عبد العزيز و خ ل ي ف ة الهوي وامثالهم إ ذ ا كان يعادي ه و ل ا فهو ي ع ا د الحق و أ ه ل ه ونسال الله ان يهدي ا ج م ي ع نعم